اول والله يا شيخ فَلَوْ لَقَالَنَّ قَالَنَّ قَالَنَّ فَلَوْلاَ لَمْ تَقَرَّ يِطْمَئِنَّ بَعْدَنَا فأنت تتره الناس حتى يكونوا وَلَوْ ولو Hello. قل يا ايربن ماذ ان كنتم فتعبدون من دون الله ولكن أعبد الله بولا وأن God, no love Yum, yum, yum. و One تدين نفسيه وما ظل إلا ما يظل علي وما وستان mi ni lu nandi wa da kwag يَا رَبَّ رَبِّكُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ حَسَنًا لكل في فضل فضل <تصفيق> وإن تعلوا فإني أخاطع وهو على كل شيء قدير صدق الله الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملهم اجمع كبيرا وكذا قد ايوان الاسلام في رحابة لاوة القرآنية مباركة فلا عليه يا باركم العلم القرآني طبيلة القارئة القارب يزال جمالية دونس العربية على عالم الإسلامي, الإسلامي المف... على المقيمة مدينة الفائرة مخزن فرس الكبرى لدرد عمد عزامي بأغول الصغرى شافنا بلاك تعالى